شبكة مزامير آل داون تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يستبشرون بنعمة من الله وفضل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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني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 لا يضر الله شيئا ولهم عذاب اديم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم ان ما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطالعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات بِمَا والله بما تعملون خبير